ليس مسروعه ولا مضروبه النقدا وانما هي اكوام من اللهب والدخان <تصفيق> نعم هي غير مصر. نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم انتم معنا الان كلام واحد عجيب ايه بعد؟ هذا كويس تبين لونه يجيب هذا النفط بسم الله يخصونه لا يخصونه وجوب الزكاه في حول سطر سطر <تصفيق> اكتبوا هذا ان الذين لا يجبون زكاه الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاه في من الذهب والفضه لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروض عموك الله من الذهب وعثب الله قال ها هراس قال يجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروضا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم ما هو الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم لا التبر التبر ونحو يقول التبر تجميع الزكاة مع أنهم يستدلون على نفي الزكاة في الكلو بقوله إيش؟ في الرقة والدناء نقول أنتم واجهكم الزكاة في التبر مع أنه ليس ريقه ولا ولا دينار على على كلام نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلاله اللفظ انا عندي منه ما, منه ما هو نظير ما هو من حيث دلاله اللفظ عليه او عدمه اخر ما لا يشمله وهو نظير نظير ما ادخلوه نعم عندنا احسن وإن أنت خالد اي لا باس لكن عندي احسن واخرته منهم ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلاله القضاء عليه او عدمها او عدمه واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني أننا إذا سلمنا اقتصاص الرقه والدينار بالمضروب من الفضه والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بنفذ الرقة والدينار وهو بعض افراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص فإن ما الفرق بين الأولي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاه في فيه جواب الثالث ذكرهم الحسن طلعنا عليها اخيرا وهو قوله ان الرقه اسم للفقه مطلقا سواء كانت مضروبه او غير مضروبه وعلى هذا فقوله فطرقه ربع العشر يدل على العموم وفي قوله في 100 درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب لكن هذا مخالف لأكثر من تكلم في هذا الباب مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب حيث قالوا أن بقة هي السكة المضروبة وهذا أقرأ القول بأن بقة هي السكة المضروبة أقرأ لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة معلومنا دراها نعم <تصفيق> فإن كيلما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباح إذا قلنا بهجوب الزكاك من الأول دون الثاني فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق فإذا كانت الثياب للنبس فلا زكاة فيها وإن كانت التجارة ففيها زكاة التجارة فإن قيلها اليصف يعني بعض القائلين بعض من وجود قالوا هذه كالثياب هذه من هاجئة الإنسان اعبسها احتاجوا إليها حينئذ نقول لابد أن نجيب عن هذا القول بماذا بالتفريق بالتفريق فنقول الحلي أوجب الشر الزكاة فيه لم يجب فيها الزكاة فيه. هذا هو الفرد نعم لو كان الأصل في الذهب الفضة عدم الوجوب لقلنا إنه لا زكاة بالحلي كما نقول إن الأصل في الثياف عدم عدم لدوه فهذا قياس مع الفارق هنا فإن قيل هل يصح قياس الفلي فإن قيل هل يصح قياس الفلي المباح المعد للاستعمال على الثياف المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الفلي فالجواب لا قبل أن تجاوز أولا وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإنه لا, لا نسأل عن الحكم بينهم لأنه لولا أن بينهما فرقا لم يفرق بينهم وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل لا نسأل عنها ما يقال ما ولهذا لما قال زكريا رَبِّ أَنَّا يَقُونُ لِي عِلَى وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِفَرَ وَامْرَأَةِ هَاقِرَ يعني ومثل مثل الله ونجد له ماذا قال الله له؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء سلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بأن الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان نصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإذا فرق الشرق بين شيئين فليس من حقنا أن نجابل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدمير نعم فالجواب لا يصح القياس لوجوه الأول أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنهم يقتضي إبطال العمل بالنص ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق أحدهما بالآخر ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير طيب يسمي الأصوليون هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معتبا كل قياس في مقابلة النص فإنه قياس فاسد لأن هذا القياس يقتضي إبطال النص قالوا وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من, من ورثته لأن الله لما أمره بالسجود قال أنا خير منه والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن, لمن جونح القياس يقتضي أن الأسطر يسجد للأكبر فكأن إبليس يقول أنا أحق أن يستدلي من أن أستدله فهذا القياس لم ينفع الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا عندكم شرط ذلك الله شيء فالثاني والثاني من الثياب لم تجب الزكاه فيها اصلا هنا لم تكون الزكاه فيها واجبه او ساقطه بحسب القصد كالذهب والفضه على زعمهم ان قصدت الحلي سقطت وان قصدت شيء اخر لم تسقط فكان مقترب القياس عدم وجوب الزكاه فكان مقتضى طياس أن يكون حكم الحليجي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء مقصد بالتحلي أو لا أقول عندكم أي شيء الثاني الثاني المثياب لم تجد فيها الزكاة وأصلا ما بعد الزكاة إلى راديها أو ساقفتها في الحسن للقض هي باصدق وهو عدم موجب الزكاه اكتب فكان مبتدا القياس بعد قول عدم موجب الزكاه صادق يعني بس عنديكم متى نقول بحث القصد ثاني عن الثياب لم تجب فيها لم تجب فيها اصلا فلم تكن الزكاه فيها واجبه او ساقطه بحسب القصد ذكر طيب وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى قياس وهو عدم كتبوه الناس الله وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس عندكم هذا كان مقصود القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاه انت اللي اسبق سلام الله يكون حكم الحري واحدا وهو, وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره نعم فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحري واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره كما أن الثيار حكمها واحد لا زكاة فيها سواء نعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك يعني بمعنى أننا نرد كل واحد منهما إلى, إلى أصل فنقول الثيار الأصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدة سواء أعدت لللبس أو لغيره الحلي الأصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء عده للبس أو لغيره نعم ولا يريد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت قموظة لأن الزكاة حينئذ في قيمتها الثالث أي يقال ما هو القياس الذي يراده جمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو ملي. قياس التصوية أم قياس العكس فإن قيل ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به وعنده يراد الجمع يا الله من المعنى واحد نعم. فإن قيل هو قياس التسوية قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها لللبس لل... والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل هو قياس العكس إلى هذا إنما يصف لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس وتجب فيها إذا وعدت لللبس فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد لللبس وغيره هذا من كيسك موجود عندك على كلها هي طيبة, هي طيبة. يعني نكتبه الان ما نعم نعم لهذا لان هذا, فإن هذا حكم فان هذا هو عكس الحكم في الحلي ها عند عني هم امليه بالميكروفون ايش اقول امليه بالميكروفون في الفولي عند المفرقين بين فان هذا هو عكس الحكم في الفولي عند المفرقين بين الفولي المعدل للدس وغيره فان هذا هو عكس الحكم في الفولي عند المفرقين بين الفولي المعدل للدس وغيره طيب ماذا؟ كيف تكلكم؟ فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل اللبس وغيره نعم الثالثة يقال ما هو القياس الذي يراجع أن يجمع به بين الحلي المعدل للسلمال والثياب المعدلة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس لأن قياس القسم لا قسم من؟ قياس التسوية يسوى الفرع والأصل يسوى بين الفرع والأصل في الركم وقياس أكس يعطى الفرع نقيضا حكم الأصل وقد ثبت قياس الأكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي فضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله يأتي أحد من ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر فكذلك إلى وضعه بالحلال كان له فجر فهذا يسمى قياس العكس فنقول ماذا تريدون إن قلتم قياس التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستمال ثم سقط بعد إعدادها ليتساوى فرق والأصل في الحكم ومعلوما أنه ليس الأمر كذلك بسم الله هذه المسألة يا شيخ التي يقولكم الراجعة كتاب مغرراً بدينه ها؟ يقول مغرراً بدينه أو بذنبه هل ذكرنانا في المسألة حالة من اختبوا عافياً أيوه مجهول فمن اختج به كان مغرراً بدينه نعم. يقول في الأصل في إكمال مالكة داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج بلواية الكذبين والله يصينا من أمثاله وقال في الحاشية في صاد يعني في نسخة صاد بذنبه وفي نسخة الأخرى معذراً بذنبه نقل من صاد 144 خل... لا خلنا صفحة 144 لا لا الرسال صفحة سادسعة صفحة س. س. س. س. س. س. س. س. انا عندي صمحة تسعة طيب وش يقول لديك وعافية بن ايوب يقول وعافية ايوب مجهول فمن احتج كان مغررا بدينه مغررا مغررا او مغررا بديل بديل انتهى وذكر في الاصل في معاني السنن والاثار داخلا في ما نعيم به المخالفين هذا هذا هم. فقط, فقط. فقط. نعم فقط؟ كان مغربا مغربا بديل واصفه الله اشهد ايه نوسط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال حفظه الله تعالى الرابع ان الثياب والرابع من اي شيء لا من بيان ان القياس داس داس الرابع أن الثياب والحرية افتركت عند مصرف الزكاة في الحري في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما أولا إذا أعد الحرية للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا حتياج للنفقة باع منهما واشترا نفقة قالوا, يجب قالوا في هذه الحال تجب الزكاة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب ومن الغريب أي قال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتال لبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبطت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك الزكاة فيه هذا هو مقتضى قول مسكة الزكاة في الحلي المباح إذن هذا مما يفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يرون أنه ليس فيه زكاة يقولون إذا عد الحلي للنفقة ففيه زكاة وإذا أعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيه فأين الطياس؟ وفهمتم الصوره التي تعد النفق كيف هي يكون عند امراه عندها حلي كل ما احتاجت باعت وانفقت على الناس واخرى عندها ثياب كثيره كل ما احتاجت باعتها الاولى عليها زكاه والثانيه لا زكاه عليها طيب. اين القياس فمقتل قياس أنه يجب على إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياب فإنها عروض فالأصل فيها عدم الزكاة قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في, الحلي هو في الذهب وفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها أين الدليل الأسباب ثانيا أن الحنابلة قالوا قالوا إنه إذا أعد ل... قالوا إنه إذا أعد الفلي للكرة وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكرة لم تجب طيب ومغطر قياس أن تجبت للجميع أو لا تجب في الجميع أما أن نقول إذا عدت الحني للكراء وجبة الزكاة وإذا عدت الثياب للكراء لم تجب فكيف أصبح طيب وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعدنا الكراء فلس في زكاة كالبقر كالبل العوامل والبقر العوامل البل المحمل عليها والبقر يتحمل عليها أو تؤجر ما فيها زكاة وإن كان أصله وجوب الزكاة لكن إذا أدت صار للتأجير فلا زكاة فالشاكرية طارقوا الباب قالوا مدى هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه أما الحنابل فقالوا إذا أعد للكراء ففيه الزكاة ونحن الآن نخاطب الجميع نقول كيف تقيسونها أولا على الثياب ثم تقولون إذا عدت الثياب للكراء فلا زكاة وإذا عدت الحلي للكراء ففيه الزكاة ثالثا أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها نعم. وهذا تنقل يعني لو أن امرأة عليها حلي محرم كسوار على هيئة ثعبان فعلها الزكاة ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة فيقال المقتضى القياس الطرق إما أن توجب الزكاة بالجميع أو لا توجب الزكاة بالجميع يقولنا الفرق الفرق بينهم أن الزكاة سقطت بالذهب الذهب والفضة في الاستعمال المباعد ما ذون فيه أما المحرم فلا تستطيع لأنه غير ما فيه فيكون إعداده للبس ليس معتبرا شرعا فيقول الآن أقررتم بأن الأصل في الحني الزكاة فأين الدليل على إسقاط رابعا لو كان عنده خلي للخنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل صح نعم إذا كان عنده خريم للقنية يعني للسماء ثم نواه للتجارة صار الاتجارة صار عروض تجارة كان عنده ذياك للقنية ثم نواه للتجارة لم تكن للتجارة عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة فإذا كان عنده ذياب اشتراها للاستعمال ثم طرى لهم أن يبتجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما إذا كان عندهم حري ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والسبب الفرق عندهم أن الأصب الحري الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأصلق الحلي الزكاة فأين الدليل على أسقاطه نعم خامسا قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار فإذا كان الحلي المباقر هل من أن يسمى هذه عنده أموال كثيرة فقال اشتري بها ذهبا حليا للسماء من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للسماء ما في قالوا, قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحني فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه ولو اشترى ثيابا كثيرة فاحظة الثمن لأجل أن يسقط الزكاة سقدت الزكاة كما قال الفقاة رحمه الله لو, لو, اشترى لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عطارات كثيرة فرارا من الزكاة فإنها تستر وان كان هذا شيء كلام معروف وله خبر لكن هذا كلام نتكلم معهم فيما يقرون به انا قلت الله ما الفرق قالوا لي ان الاصل في الحلي الزكاه الاصل في الحلي الزكاه فلا ينفعوا الفرار منها لانه فرقه من الذهب والفضه وثراب الحلي وهو من تجب تجيب بيه الزكاة فنقول إذن هذا اعتراق بوجوب الزكاة فأرون الدليل على الأسباب نعم فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقه ما فيه إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يضلغ نصف الحاقه بها في حكم من دل النص على الفرق الجماليه فهؤلاء اوجب ان نلحق ايش نلحق بالسيال او نجوز يعني معنا اننا لا نجوز ان نلحق الحلي بالسيال فنوجب الزكاه عليه ان نوجب الزكاه فيه بدون بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوب الحفظ ديالنا لا يثق لا يثق اصلا نعم إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئة درهم فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه واذا كان قليل فضه ينقص وزن فضته عن 100 درهم وليس عند صاحبه من الفضه ما يكمل به النصاب فلا زكاه فيه والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضه نعم والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب او الفضه واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فانه لا يحتسب فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لانه ليس من لا عندي عندي بس انا ولا يزكي عين اللؤلؤ من الجواهر الموجوده في الذهب ولا الفضه وانت مشان داك ولا يزكي ما فيه ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه بعد تيتك من النصار التمنين أستقطع لكم وقال له أما ما يكون في من اللؤل ونحو فأنه لا من النصار هذا موجود موجود ولا, ولا يزكع ما فيه من اللؤل ونحو لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضه والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه نكسه مخالف نعيد نعيد نعيد انتم عليه ويجي باقي والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه الا ان يكون التجاره لا زكاه فيه إلا ان يكون التجاره نعيد ولا يزكي, ولا يزكى ما فيه من اللؤلئ ونحوه كتبت هذا ولا يزكى ما فيه من اللؤلئ ونحوه نعم لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة كنتبته نعم خارج لا ترجل لما بها لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه. نعم والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه الا أن يكون للتجاره الا ان يكون للتجاره نعيد يا الله كان الرسول اذا يتكلم يعاد الكلمه ثلاث زين ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ والمنحوه لانه ليس من الذهب والفضه لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه والحلي من غير الذهب والفضه لا زكاه فيه الا ان يكون للتجاره إلا أن يكون للتجاره لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو, المع أو, أو المعتبر الآن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب أقل من الدراهم الوزن قلنا الدراهم مثبار والدرهم سبعة عشر يعني كل عشرة دراهم سبعة متاقين كل عشرة دراهم إسلامية سبعة متاقين وعشرة مليئر كم عشرة متاقين يعني معنى ذلك أن في عهد رسول الله عليه وآله وسلم الدرهم قليل جداً بالنسبة للأقل من الدنار أما نحن الآن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدنار أكثر أبيها أكبر والدنار أرق والرقمي أرق خالق قبل أيضا صحيح ما شبته جاء به و جاء بالميزان جاء بالميزان دقيق جدا هو الحسن يا اخ خارج تغطي كل دينار عشان يتأملوا نعم لو يا شيء شارب على أوراق أسوار الشيء لا صغير هنا فول ديني مين شنيء؟ اسمولي شنيء؟ لا نعرف يا شيخ لا نعرف لكن لما تقولون يا شيخ ديناه ودرهم والله ما ديش دينا. صحيح الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو نقد من الفضة الدينار يسمى عندنا جنيه والدرهم يسمى الرياضي اين اين اين اين نعم هلا. قيم الذهب هذا عندما امت قد قال فاعث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مساله الدراهم صغيره في هذا الوقت اقل من, من الدينار الدرهم اقل وزنا من الدينار هل عندنا اكثر بكثير كل واحد دين يساوي وزنه وزنه واحد نعم لكن هل المعتبر في نصاب الذهب في نصاب الذهب الدينار الإسلامي؟ الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة آشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر الجمهور على الأول وحكي إجماعا وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني اي ان المعتبر الدينار والدرهم المصطنع عليه في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقه على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضه ام كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 20 جنيها ونصاب الفضه 100 ريال وين احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله ايهما احوط ايهما احوط قول من قول الجمهور قلنا خطا وين هو من معتبر وقت بحسبه قلنا خطا ها اين لا هو الأحوض صحيحة الأحوض الناخذ بالأقل يعني بمعنى ما كان ما كان يبلغ النصاب أول فمثلا إذا قدرنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة وأربعين دي دين مثقالا النصاب والوزن الذي رأي الجمهور مئة مثقال فإذا قدرنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة مثقالا فما هو الأحوض لا أنا أحطي الغرف الثاني العدد لعم المئة يدرهم برغت العدد الوزن دون وإذا قدرنا المئة يدرهم لا تبلغ أه... تزيد على الماء ورع يعني تكون مئتين مفضل فما هو الأحوال في رأي هنا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم درح لا ما قال له من الذهب باعتبار الدينار ومن الفطة باعتبار الدرح هذه موسعه طيب الآن الآن الم... النصاد باعتبار الوزن 56 ديال وباعتبار العدد مئتين يعني معناه أنه يعني قريب الربع أن النصار بالوزن قريب الربع بالعدد ستة نسبتها إلى مئتين تزيد عن الربع قليلا على كل حال الاحتياط الاحتياط النعمة ما فيه الأحوط لمستحق الزكاة إن بلغ النصار باعتبار العدد قبل الوزن أخذ نبي قول الشيخ وسامتين جنواح بلغ النصاب بالوزن القبله ولو هي بالعدد اخذنا بقول الجمهور لانه واحد نعم بس بدي اعدل الوزن ولو كبر حجم الاغاني اذا احنا الاغاني لو كبر صارت اقل الان اغاني الفرنساوي تعرفون اغاني الفرنساوي تعرفون الريال الفرنسي النصار فيه 23 23 و 23 23 و 23 يعني فيه من فضة كثيرة كيف؟ كيف؟ ايه نعم لا بس هل كل من حاكى الاجماع يكون حقيقة الاجماع؟ يعني راجعا ابن القيم رحمه الله في الصواعب للمرسلة ذكر أكثر من عشرين مسألة حكية فيها الإجماع ولس فيه إجماع وحكية الإجماع أيضا عن عمة كالشافر ونحن ولس فيه إجماع وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمعوا على رد شهادة العبد وقال الثاني اجمع على القبض على قبضه نعم فاذا بلغ الحلي نصابا خالصا 20 دينارا إن كان ذهبا و200 درهم ان كان فضه ففيه ربع العشر لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داود إذن زك... زكارة الذهب والفضة كم ربع عشر لأن نصف دينار من عشرين ربع عشر العشر اثنان وعشر والنس ربه وقصر حديث أبي بكر والدير والبخار وغيره وفي الرقة في مئتي درهم ربه الرجل وبعد فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وأن يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيس من كان أنا سأل عندي من كان فإن أن يقول ولا قياسا من الأقيس في أي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العد القويم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن, وأحسن تأويل والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلمه والرد إلى سنته وهديه حيا وميتا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأكسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي التي هي ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة